Allahu akbarullah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 اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد I am I. أي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله Uh oh,